مالي وقفت على, وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فَلَمْ يَرُدَّ جَوَابِي قَبْرَ الْحَبِيبِ فَلَمْ يَرُدَّ جَوَابِي أَحَبِيبُ مَا لَكَ لَا تَرُدُّ جَوَابَنَا أَنَسِيْتَ بَعْدِي خُلَّةَ الْأَحْبَابِ أَنَسِيْتَ بَعْدِي خُلَّةَ الْأَحْبَابِ قَالَ الْحَبِيبُ وَكَيْفَ لِي بِجَوَابِكُمْ وكيف لي بجوابكم وانا رهين جنادلن وتراب اكلت تراب محاسني فنسيتكم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 عليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحبابي